إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَعَادِ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 زوجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقطارة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا.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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلاف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّه فَإِنَّ اللَّه سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِي لِلَّهِ وَمَن تَتَبَعَنَ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُم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 تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك برحيم صادقا بكلمة من الله وسيدا وحصورة وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنَا الْكِبَرَ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آية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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُلْنِتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَرُكِعِ مَعَ الْرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْعِبْنُ وُحِيهِ إِلَيْهِ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 الذي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومقهرك من الذين كفوا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثمَّ إلَيَّ مَرُجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِنْ عَصِيرٍ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 وما من إله إلا الله وإن الله لَهُ العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها أنتم هؤلاء حاججتم لَكُمْ لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الضائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إِلَّا لمن تبعينكم قل إن الهداه الله أي يؤتى أحدم مثل ما أتيتم أي يؤتى أحدم مثل ما أتيتم أو يحاجك عند ربكم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 مِينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 ثم جاءكم رسول مصد قل لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصونه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقرنا قال فأشهد وأنا معكم من الشاهدين فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَتُغَيِّرُ دِينَ اللَّهِ أَبَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 والأسباب وما أُوتِي موسى وعيسى والنبئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 117. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين 118. فيه آيات بينات مقام إبراهيم 119. ومن دخله كان آمنا 110. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أَيُّهَا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيضُ جُهُوهُ وَتَسْوَدُ جُهُوهُ فَأَمَّنَ الَّذِينَ سَوَدَتْ جُهُوْهُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرصَرٌ أَصَابَتْ تَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوزمين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَنْ نَصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ قَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُبْ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعْذِبَهُمْ فَإِن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 عربها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّنْ يَقُولُ تَأْخُرُوا ۖ سَأَصْبِرُ وَمَا يَصْبِرُونَ إِلَّا اللَّهُ ۖ فَإِنَّ لِلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرًا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ مَدٌّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ وَمَن يُنَقْلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 بِلِّقَاتَ لَمَعْهُ رِبْيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُواْ وَمَسْتَكَانَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ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 فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 ولقد صدقكم الله وعدهم إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون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 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لفض من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله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 وَمَن يَغْلُل يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَوَفَّكُ الْنَفْسُ مَا كَسَبَت وَهُم لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَن تَتَبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ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 يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ أو لما أصابتكم مصيبة قد عصبت مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.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 واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وَخَافُونِ إن كنتم مؤمنين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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضُر الله شيئاً ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لأنفسهم إنما نمل لهم ليزدادوا إثمًا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 سيطوقون ما بخلوا به يوما قيامة ولله نيرا في السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء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 أن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النبأ قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتمهم إن كنتم صادقين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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ فَاقَلَ لَهِنَّ أُوتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُنَّهُ فَنَبَذُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَسْمَاءِ يَشْتَرُونَ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 كَمَن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ثغفِر لنا ذنوبنا وَكَفِر عَنَّا سِيَئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَأَتَنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْرِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَن لا أضيع عمل عملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله وعنده حسن الثواب لا يغرر. ك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبأس لها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.